وهل ومع ملك الموت ملائكة آخرين يعينونه على ذلك كما قال تعالى وفته رسلنا وهم لا يفرطون وكان هناك الكثيرون ممن يموتون في نفس الوقت وفي أماكن متفرقة وهناك المئات من يموتون في مكان واحد في نفس اللحظات فكيف الجمع بين ذلك؟ أولا أمور الغيب لا تقاسس بعالم الشهاد هذا أول شيء الشيء الثاني قدرات المخلوقات تختلف ما بين مخلوق ومخلوق فقدرات ملك الموت أو سأغيره من الملائكة مثل جبريل عليه السلام وميكائيل وإسرافيل وغيرهم لا تقاس قدراتهم بقدرات البشر عبدهم لا شك أن الله عز وجل أعطاهم من القدرات ما لم يغطى البشر كما أنه بعض الخلق الضعيف عندهم من القدرات ما ليس عند البشر والبشر عنده ما ليس عند الجن عندهم من المقدرة ما ليس عند البشر فالجن قد يطلع على أمر لا تحجبه عنه الحجب المادية المحسوسة في حين الإنسان تحجبه الجذران تحجبه الوسائل التي تحجب السمع تحجب المدركات أو الحواس والجن لا تحجبه هذه الأمور إلا في حدود معينة حدده الله له في خلقه في أصل خلقه على هذا لا يصح أن يجي أهل بهذا الاقتراض أو الإشكال عن ملك الموت لأن ملك الموت الله عز وجل عطاه من القدرات لم يعطى البشر هذا ناحية والناحية الأخرى أنه لا ندري دعا الله عز وجل قسم ها ولا, ولا إلى أموات في تقسيم الزمن اللحظة في ممكن تقسم إلى ألف قسم اللحظة, اللحظة نسميها لحظة ما ندري ثم أن ملك الموت كما هو معروف معه فريق من الملائكة ومع ذلك فإن الله عز وجل أقدره على ما يشاء مما كلفه فيه فلا داعية لمثل هذه الأمور في أمور الغيب لأنها غيب وعليها نقص ما ورد في أخبار الغيب عن عذاب القبر ونعيمه وعن أحوال الموتى وعن أحوال الجن وأحوال الشياطين وأحوال الملائكة كما يقالنا الشيطان وإبليسي واسوس الجميع أقل ثبت أنه هو يوسوس وأن له جنود هذه مسائل لا ينقص فيها ما أخبرنا الله به من أمور الغيب وثبت في الخبر على عالم الشهادة أبدا وكل المقاييس العلمية التي تحت تناولنا لا يمكن أن تحكم أمور الغيب إذا ما أيدت الغيب لا يمكن أن تعارضه أو أن تحكم فيه بقول يعارض ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يجب على المسلم أن يريح نفسه من هذه الأمور ويعرف أن الله عز وجل لا حدود لقدرته وأنه يقدر عباده سبحانه على ما يشاء من القدرات التي يخلقها ويجدها ونحن نعرف في قصة ما حدث ليموس ليسليمان عليه السلام حينما طلب من بعض حضوره مما سخرهم الله عز وجل من أهل العلم ومن الشياطين ومن الجن ومن البشر حينما طلب منهم إحضار عرش بالقيس فمنهم من قال أو عرض عليها أن قبل أن يقوم من مقامه والذي عنده علم الكتاب قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرف هذا في اليمن وهذا في الشام في فلسطين فقبل أن يرتد إليه طرفه وإذا بعرش بالقيس بالعلم والعز وجل صرح لأن ذلك بالعلم العلم آتاه الله مخلوق فإذا المسألة هذه وعلى غيرها المسألة الغيبية لا يجوز إثارة مثل هذه الأسئلة فيها وإنسان إذا يعني أشكل عين الأمر يسلم بأن كلام الله حق وأن خبره خبر الله صلى حق ويكفي ذلك البقية الأسئلة نكملها إن شاء الله بعد الدرس وصلنا إلى الكلام عن الروح والنفس وقبل أن نبدأ بالقراءة احب ان ننبه الى الاصل الشرعي في الكلام عن الروح او الادب الشرعي الذي امر الله به او وجهه اليه في كتاب في حينما ما سال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح فقد وجه النبي صلى الله فقد وجه الله عز وجل عباده بان لا يتكلموا في الروح في سحوى الخطاب الذي خاطب به عباده جوابا على أشكال الذي عرضه اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم حين ما الروح بقوله عز وجل ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربه وهذا فيه توجيه رباني لأن المسلم يجب عليه ألا يخوب في موضوع الروح على سبيل الجزم أو الالتزام أو الاعتقاد الذي يلزمه كما أن الخوف فيها أيضا أي في الروح على سبيل تحديد المهية يعتبر الله أعلم من مما نهى عنه الشرع لأن صرف, الناس بل صرف النبي صلى الله عليه وسلم ومن سأله عن الحديث عن ما في الروح يدل على أن هذا مما أمر الله عز وجل بالتأدب به والتزام لكن قد يؤجوز الكلام أحيانا عن بعض خصائص الروح خارجية التي ورد ذكرها أو ذكر شيء منها في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ما هي في الروح لا يجوز الكلام فيها أما خصائص الروح وأعمال الروح وما ورد من صفاتها فهذا يجوز الكلام فيه لأنه ورد في الشرع لكن أيضا بقدر لا يجوز تجاوز ما ورد في كتاب السنة صفحة كم موضوعنا اليوم؟ 564 نعم 564 مقطع الثالث واختلف الروح نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى واختلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده وقد تقدم عند ذكر الميتاق الإشارة إلى ذلك واختلف في الروح ما هي فقيل هي جسم وقيل عرض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أم عرض وقيل ليس الروح شيئا أكثر من اعتدال الطبائع الأربع طبعا الطبائع الأربع هي الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة اليبوسة والرطوبة والحرارة والبرودة نعم وقيل هي الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة وقيل هو جوهر بسيط منبث في العالم كله من الحيوان على جهة الإعمال له والتدبير الجوهر هو تعبير عن جزء الجسم أو الجسيمات الصغيرة الشفافة التي غالبا ليس لها ثقل ولا كثافة ملموسة أو ثقلها لا يمكن أن يدركه الناس بمداركهم الجواهر هي الأشياء المخلوقة فإذا قيل جوهر بسيط فهو يعني أنه لا ثقل له ولا كثافة كالهواء مثلا الهواء طب يسمى جوهر بسيط والجوهر المراكب أو الكثيف الأجسام الصلبة التركب من عدة جزيئات ثم تكون لها كثافة ويكون لها ثقل ويكون تقبل اللمس وغير ذلك من الاحساسات هذا الظاهر عند أو التعريف المبسط للجوهر البسيط هو أنه ما ليس له كثافة ولا ثقل ولا يقبل ذلك الهواء نعم او يقبل ذلك بوسائل يعني تحتاج لتكلف نعم وهي, على, م... وهي على, ما وصفت... على ما وصفت من الانبساط في العالم غير منقسمة الذات والبنية وانها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لا غير وقيل النفس هي النسيم الداخل والخارج بالتنفس وقيل غير ذلك وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط أو البدن فقط أو مجموعهما أو كل منهما وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما الخلاف بينهم في الناطق ونطقه والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام والذي يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالق بالماهية لهذا الجسم المحسوس نعم وجه مخالقة ما ذكرته قبل قليل لأنه ليس لأنه ليس فيه ثقل ولا كثافة هذا معنى مخالفة الأجسام الكثيفة المركبة المعهودة عنده مخالف بالما يعني في كيفية الخلط فليس له ثقل ولا كثافة ولا يقبل ذلك إلا بوسائل علمية نعم وهو جسم نوراني علوي خفيخ حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك الجسم اللطيف ساريا في هذه الأعضاء وأفادها هذه الآثار من الحش والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاق الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار سارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح والدليل على ذلك قوله تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها هذا هذا يحتمل على أن المقصود, المقصود به الروح أو أن النفس قد يرد, يرد ذكرها أحيانا على معنى آخر وسيأكل الكلام عن أن النفس والروح بينهما أحيانا تلازم وبينهما أحيانا افتراق حسب السياق لكن ومع ذلك فإن مجموعة النفس والروح توصف بصفات توصف بصفات تدل على أنها مخلوقة وأنها أيضا ربما تكون جواهر بسيطة أو مخلوقات شفافة غير كثيفة فورد أن النفس والروح قابلة للتوفي وأنها قابلة للقبض وأنها قابلة للإخراج والخروج والدخول والبعث والعروج وغير ذلك من الأمور الأوصافة التي أحيانا تطلق على النفس والروح معا وأحيانا بعضها يطلق على الروح فقط وبعضها يطلق على النفس وهذا ادليل على اكانال一点 بين الروح والنفس شيء من التراجف أحيانا وشيء من الاستلاف في بعض الأحيان بحسب السيطات نعم أي أقوال في أنواع في تفسير الروح و ما لها مستند يقين ما لها مستند يقين من الأدلة الشرعية لا ما هي إلا استنباطات إنما من ظاهر نصوص وإما من يعني كلام الناس كلام الناس أو من بعض الاستنتاجات العقلية التي لا يلزم أن تكون حقيقة فلا سفي هذا ما يرى أن أو ما يكون علم يعتقد أو أنه تتعلق به العلوم الشرعية لا هذه خرصات وأقوال فكون من الترف العلمي أقرب أو إلى الترف العلمي أقرب منها إلى الحقائق العلمية فضلا عن أن تكون عقيدة ما عدى الأجماليات الكبرى وهو مثلا أن الروح من خلق الله عز وجل وأن الروح تنفق في الجسد في وقت معين وأن الله عز وجل يرسل الملك فينفق الروح في وقت معين بعد 120 يوم إلى آخرها هذه الأمور لا أدنى الإمام بها, بها لأنها جاءت بها, بها مصوص أما ما عدى ذلك تسر الروح ماهي والنفس ماهي وما تغير وما تختلف ومتى تتفق هذه أمور أقرب إلى الاستنتاج يكون راجح اذا قام عليه دليل لكن لا يكون يقيني وبابها لا اصل له نعم وقوله تعالى ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والملائكه كباشط ايديهم اخرجو انقسكم ففيها بسط الملائكه ايديهم بسط ملائكه ايديهم لتناولها ووصفها ووصفها بالإخراج والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ربها وقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ففيها الإخبار بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت وقوله تعالى يا أيها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا وقال صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا قبض تبعه البصر ففيه وصفه بالقبر وأن البصر يراه وقال صلى الله عليه وسلم في حديث بلال قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء وقال صلى الله عليه وسلم نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء وأنها تصعد ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر كأنكن ريح إلى غير ذلك من الصفات وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل وليس مع من خالف سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعارض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة العقلية وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغيران أو مسماهما واحد فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويخترق تارة فالنفس تطلق على الروح ولكن ولكن غالب ما تسمى نفسا إذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا أخذت مجرد فتسمية الروح أغلب عليها وتطلق على الدم ففي الحديث ما لا نفس له سائلة لا لا ينجس الماء إذا مات فيه والنفس العين يقال أصابت فلان النفس أي عين والنفس الذات فقوله تعالى فسلموا على أنفسكم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 وأما الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل وكذلك أحينا إليك روحا من أمرنا نزل به الروح الأمين وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن الإنسان أيضا وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهو روح أخرى كما قال تعالى اولئك كتب فيء اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه وكذلك القوى التي في البدن فانها تسمى ارواحا فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشام وتطلق الروح على اخص على اخص من هذا كله وهو قوه المعرفه بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاة الهمة إلى طلبه وإرادته ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح لذلك يعبر الناس عن الأمور الإيمانية اللقينية وعن يعني الأحوال العبادية يعبرون عنها بالروحانية ويعبرون عن خلافها أي عن الشهوات والبعد عن العبادة والبعد عن الجد يعبر عنه بالمادية وهذا هذا الإطلاق نوعا ما يعني يوافق هذا المفهوم وإن كان كثيرا من أهل الحراف من غلاف المتصوف وغيرهم بالغوا في هذه المسألة حتى جعلوا لها معاني غير شرعية ومعاني بدعية لكن مع ذلك الإطلاق في أصله يعني خارج أو ناتج عن مفاهيم الناس في مفهوم الروح فهناك من المفاهيم التي تطلق أن يقصد به الروح أي الروحانية التي هي الإقبال على العبادة والجانب المعنوي فيها والمادية بعكس ذلك الشهوات والملفات والإقبال على بهرج الدنيا والأمور التي تبعد عن جو العبادة نعم والناس متفاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيا ومنهم من يفدها أو أكثرها فيصير أرضيا بهيميا وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن آدم ثلاث أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة قالوا وإن منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب عليه هذه كما قال تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ولا أخسم بالنفس اللوامة إن النفس لأمارة بالسوء والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمارة بالسوء فإذا عارضها الإيمان صارت لوامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترب فإذا قوي الإيمان صارت مطمئنة ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن مع قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن الحديد واختلف الناس هل تموت الروح أم لا فقال الطائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت وقد قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه قالوا وإذا كانت الملائكة تموت فالنفوس البشرية أولى بالموت وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وإنما تموت الأبدان قالوا وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها والصواب أن يقال موت النفس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى وأن عموم النصوص تذل على هذا على أن المقصود بتوفي الأرواح أو توفي الأنفس بمعنى الأرواح لأن الأنفس نوعي إذا أطلق أن توفي الأنفس بمعنى الأجساد فلا شك أن الأجساد تموت وتضمحل يعني تفنى وكأما أما الأرواح فإن التوفي والموت لا يعني أنها تنعدل إنما تخرج من الجسد وإذا خرجت من الجسد ورده النصوص أن أرواح المؤمنين نسأل الله نجعلنا جميعا منهم ترتفع وتصعد إلى السماء وأن أرواح الكفار نسأل الله العافية تبقى في أسفل سافرين وتوصل أمامها أبواب السماء وأنها يعني تتحول من, من مقام من مكان إلى مكان تحولت من الجسد إلى مستقر له ثم أنها في القبر يعني لها أحوال الروح لها أحوال فإذا قصد بالخناء والموت التحول الذي به الجسد تم الروح عن الجسد فهذا يعني تسميته موف وفناء جائز اللغة نشرها وإن قصد بالفناء والموت كما يقصد كما يقول كثير من الذين يعني يتفلسفون ولا دليل عندهم أنها تنعدل فالراجح أن النفس أو الروح أو الصح لا تنعدل لا تنعدل نعم والله أعلم وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد وأما قول أهل النار ربنا أمت سنتنتين وأحيي سنتنتين وقوله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم فالمراد أنهم كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتهم ثم أحياهم بعد ذلك ثم ماتهم ثم يحييهم يوم النشور وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات وصعف الأرواح عند النقف في الصور لا يلزم منه موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله تعالى وكذلك الصعف موسى عليه السلام لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخة الصعف والله أعلم موت كل من لم يذكي الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكسب أو لم يكسب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية والله أعلم نعود إلى بقية أسئلة الأخي السائل يقول الناس عند الموت سلفان سلفهم يقال لهم يأيث النفس المطنئة إنه السلف الآخر يقال لهم يأيث النفس الخبيثة ولكن ماذا يترى يقال للمسلمين العصوات ممن اتكبوا بعض الكبائب ولا زالوا على الإسلام والله أعلم أن أصحاب الكبائب تخاطب نفوسهم إذا لم يغفرها الله لهم أو يتجاوز عنهم قبل موتهم أو يتوب الله أعلم أن المي الأهل المرتكب الكبير المسلم إذا مات على كبيرته فظواهر النصوص تدل على أنه تخاطب نفسه على خطاب النفس الخبيثة ولو رجعنا إلى سياق الحديث الذي ورد فيه النفس الخبيثة نجد أنه يشمل الكافر والمنافق والعاصي في بعض الأحوال وليس في كل الأحوال ما عندنا يقين على أن كل العصات الذين يموتون على معاصي قطروا بهذا الخطاب لكن في دلاء تدل على أن بعض العصات الذين يموتون على معاصيهم أو بعض الفجار العصات طبعا أصحاب الكباب أصحاب الكباب الكبيرة الشنيعة إذا ماتوا على كبائرهم تخاطب نفوسهم لخطاب النفوس الخبيثة لكن والله أعلم يكون ذلك من باء الجزاء المقدم أو العذاب المقدم يشبه عذاب الذي يشبه عذاب القبر أو من ضمن عذاب القبر لأن بعض العصات يعذبون عند خروج الروح ويعذبون في القبر لكنهم عند الحساب تحت مشيئة الله قد يغطر الله له لهم ويدخلون الجنة ويكون عذابهم عند الموت كما ورد في هذا النص الغير يأيات النصة خبيثة أو عذابهم في القبر بمثابة التكفير لذنوبهم هذا ظاهر النصوص والله أعلم ثالثا يقول أيها أفضل طلب العلم والانصراف إليه بالكلية من دعوه لله عز وجل وصرف الوقت في ذلك أمن الأفضل الجمع بين التسنين وهل من الصواب أن يقال ينظر في حال الشخص فإن كان من ذوي الذكاء والفقنة والقدرة على الاستنباط فإنه يجعل وقت في طلب العلم ومن كان دون ذلك فإنه ينصره إلى الدعوة والعبادة مع أخذ القادر الكافي من العلم الضروري الذي يحتاجه وكل من يسر لما خلق له وضحوا ذلك فالحال السؤال تضمن شيئا من الجواب تضمن شيئا من الجواب لكن أرى أن الناس الآن عندهم نوعا من الخوط في التصورات احتاج لتنبيه عليه وهو أولا مفهوم الناس للدعوة هذه مسألة حقيقة ينبغي أن يعنى بها أمثالكم من طلاب العلم أغلب مفاهيم بل الففهوم السائد عند شبابنا للدعوة أنه ممارسة العمل الدعوي العمل فقط على هذا فإنهم يرون طالب العلم المتمسك الذي يعكف على طلب العلم الشرعي ويعمل بشعائر الدين ويستقيم في بيته وفي أهله وفي من حوله لا يعتبرونه داعي وهذا خطأ فعلا الإصرار عليه أخشى أن يكون كابه أنا أعتبر أعظم نموذج داعية أعظم نموذج الداعية إذا كان شاب أن يكون مكبا على العلم الشرعي وأن يكون عاملاً بما يعمل سلوكه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ملازم للعلماء وطلاب العلم أن يكون قدوة فيما يعمل وما يأتي وما يظهر بها أمام الناس وأن يحرص على شعائر الدين الظاهرة فهذا عندي أكبر دعي والنصوص على هذا الظاهرة وظاهرة من سلوك النبي صلى الله عليه وسلم وسلوك الصحابة والتابعين كون أن المسلمين يحتاجون إلى بعض العمل في الدعوة في أعمال البرد هذا أمر معلوم لكن لا يعني أن الدعوة تحصر على أعمال البر وعلى الحركة والنشاط كما هو مفهوم كثير من شباب المسلمين في العالم كله الآن أقول كثير وليس الكل فينبغي أن تعاد مفاهم الناس الدعوة نعم كل يعمل بما يستطيع هذا لبس لكن أن نحصر الدعوة على العمل النشط لا أقول هذا وجه من وجوه والغالب أن أفضل داعية هو طالب العلم المستمسك الذي يكون قدوة للناس في قوله وعلمه وعمله وسلوكه هذا هو أكبر داعية الداعية النشط دار جثانه بعده النشط يعني في حركة وعمل لأن هذا النموذج أي طالب العلم الذي يكبع العلم هو الذي يشك طريقه إلى الرسوخ في العلم والذي يكون من أهل الذكر ويكون مرجع الأمة في الفتوى ومرجع الأمة في الرأي ومرجع الأمة في النموذج الذي يحتاجه الناس ومع ذلك في كل من خير لا يعني أن أنا آية أشطح أو ننشطح ونقول هالداعية هو هذا فقط لا أقول هذا أفضل نموذج الداعية ومع ذلك فإن الدعوة يدخل فيها الأم المعروفة إن المنكر الدعوة يدخل فيها الدخول في أعمال البر وهذا من أعظم أبواب الدعوة ومن أعظم أبواب الجهاد والمسلمون لو أنهم حصروا الدعوة في معنى واحد قصروا وربما يعني أثموا إثم عظيم لكن لا بد من التوازن فما كما أن من مفهوم الدعوة ما ذكرته مما مفهوم عند الناس فكذلك من مفهوم الدعوة الضروري الذي يجب أن ينقن شبابنا اليوم هو ما ذكرته من أن يكون طالب العلم الموذج وقدوة لغيره في علمه وسلوكه وسيكون أكبر الداعية بإذن الله ولو لم يتحرك الحركة التي يفهمها الناس إذن نحتاج إلى النموذج هذا والنموذج هذا وكل ذلك يجب أن يلتزم فيه الداعية النهج السليم وقواعد الشرع وسمت أهل العلم وهديهم والبعد عن الأمور التي لا تليق بالدعاة مما يثير الفتن أو يوقع في الأمة في حرج أو نحو ذلك مما يسلكه بعض الناس هدىهم الله من باب الاجتهاد فعلى هذا لابد دا من تصحيح المفهوم حول الدعوة عند الناس بانموذج صحيح وبطرح القضية أيضا علميا كواه عروف وإن كنا نجد أن مشايخنا حفظهم الله يعني هم بأنفسهم يمثلون الدعاة الانموذج الأمثل بالدعاة وهذا خير قاف يكون به الحجة ويكون به البيان كما أنهم أيضا يوضحون هذه الأمور يبينوا أن الدعوة ليس المفصود بها فقط ما يفهمه الناس وذلك فصل الناس بين الداعي والعالم بين الداعي وطالب العلم يقولون والله هذا داعي هذا طالب علم الآن يقولون سبحانه. طالب العلم هو الداعي بل إذا لم يكن طالب العلم هو مرجع الداعية وهو قدوته فإن هذا يعني الانفصام النكد الذي بدأنا نرى بوادره الآن وعلى هذا فلابد من تطمين كثير من الشباب الذين تجد عندهم شيء من إذا عرضوا هذه القضايا تجد خاصة الشباب الصغار في المرحلة الثانوية أو أول الجامعية أو بعض مراحل الجامعية تجد كثير من الشباب عنده نوع من الانشحان والتوتر لأنه يظن أنه إذا انكبع على العلم وانقطع إلى العبادة خرج من كون الداعية فأكل فتجد عنده شيء من الانشحان والتوتر وضيق النفس وضيق الصدر والتوفز والتحفز يريد أن يخرج من وضعه اللي هو فيه لأنه شعر أنه قعت حينما بدأ يكب على درس المشايخ وبدأ ينصرف إلى شؤون أهل بيته وبدأ يجالس الناس مجالسة اللي ليس فيها حركة والأنشاط يظن أنه ترك الدعوة وأنه بذلك وقع في عذنب عظيم وربما حبط عمله وهذا خطأ خطأ ونقول هذا اللي لاحظته لبعض الشباب بقول كان انا احتاج نفسي الى علاج وش اللي ذهب لا والله انا كنت انوي اتحرك وامشي واذهب رحلات وكذا فالان شعرت اني ما عندي الا اذهب الى درس المشايخ طيب هذا خير كثير ولعل من خير لك انك ما تسعى إلى الى ما كنت سير سابقا بدون علم فلذلك الدعوه الصحيحه اولا تبدا بالعلم وبعض الناس الذين مداركه وسط واغلب الناس مداركه وسط يجب ان يتعلم ويتعلم ويتعلم ولو ولو تجاوز ال30 ثم بعد ذلك يدرا هذا هو المجهد الصحيح الأنبياء متى دعو وما ضرهم ذلك وما صارت شخصياتهم كما يقال المضطربة أو غير مربات ما صحيح بل إني أقول أن أغراط الشباب في السن المراهقة وما بعدها بقليل في العمل الدعوي الحرك فقط يخرج منهم شخصيات غير سوية فيما بعد لا في مفاهيمها ولا في مواقفها ولا في يعن صرحها للقضايا وتصوراتها فيما بعد ولذلك نجد عند بعض كثير ممن كانوا نشطين بغير فقه ولا دين ولا علم ما اقول ولدين بغير فقه ولا علم ثم بعد الزمن ارغمتهم الحياه على ترك النشاط نجد شخصياتهم مضطربه لانه ما تعلم في سن التعلم وبعد ما عجز عن الحركة والنشاط اللي يسميه دعوه صار عنده نوع من الاضطراب او الانفصام غير المرئي والله أعلم وعلى أي حال أرجو أن لا يعني أبعث كثيرا في المفهوم لكن أعيد من أجل أن لا يفهم كلامي خطأ أقول الدعوة تشمل هذا وذاكي لكن من أساسية الدعوة طالب العلم الشرعي والإنسان ما لم يتظلع من العلم الشرعي يساعه أن يدعو بمفهوم الناس اليوم وهو معذور إن شاء الله عند الله عز وجل حتى يتعلم ويفقى في دين الله عز وجل إذا أخذنا الدعوة بمفهومها عند الناس أما الدعوة بالفهم الشرعي يكون الإنسان يكون قدوة يأمر المعروف أن الممكن بقدر ما يستطيع يساهم في الخير بقدر ما يستطيع ومع ذلك يتعلم ويكون ذلك كله على بصيرة كما أمر الله عز وجل فهذه الدعوة بمعناها الصحيح ومع ذلك فإن الناس يتفاوتون في قدراتهم على هذا أو ذاك وينبغي ألا تسد بواب الخير أمام الناس لكن لا ينحاز أكثر الشباب إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى, إلى مفهوم ويتركون مفهوم الآخر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 عرض لنتيجة ما بحثه أحد أخوانكم في موضوع سبق تعليقه أما السؤال فيقول من المعلوم أن, أن الله تعالى له العلو المطلق فله سبحانه علو الذات وعلو القدر وعلو القهر سؤال أي هذه الأنواع خالف فيها أهل البدع من أهل الكلام النوع الذي خلف في أهل البدع من أهل الكلام هو علو الذات فهم حصروا العلو بعلو القدر أو الخيرية المطلقة أو ما يسمونه العلو المعنوي وكذلك بعضهم قد أيضا يقير بعلو القهر وبعضهم لا يقير خاصة أغلاة المتكلم لكن المحل النزاع هو علو الذات هو علو الذات ولذلك أنكروا الفوقية لله عز وجل وأنكروا الاستواء وأنكروا الأفعال التي تتفرع عن هذه القاعدة مثل النزول والمجيء ونحن أما الموضوع الذي أمامنا فسبق كما عرفتم أن علقنا مسألة من همى بذنب فمنعه من فعله مانع هل يكتب عليه سيء أو لا فأخوكم زاه الله خيرا وأظنوا ما كتب لنا ما كتب لنا جاب خلاصة ذكر أحاديث منها حديث بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك فمن همّ بحسنة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة وإن همّ بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن همّ بسيئة فلم يعملها كتب الله كتبها الله عنده حسنة أو حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري المسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به قال أرقبوه فإن عملها فاكتبوها, لها له س... نعم فاكتبوها له بمثلها أو نحو ذلك نعم وإن تركها فاكتبوها له حسنة وإنما تركها من جرايا قال ابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث في جامعة العلوم والثكم فتضمنت هذه النصوص كتابة الحسنات والسيئات والهم بالحسن والسيئة ثم قال أما الفرع الرابع الهم بالسيئات في غير عمل لها يقول فإن جاء فإنه جاء جاء في حديث أبي هريرة إنما تركها من جرايا يعني من أجل وهذا يدل على أن المراد من قدر على ما به من معصية فتركها لله تعالى وقال هذا, أو هذا لا ريب في أنه يكتب له بذلك حسن لأن تركه, تركه للمعصية بهذا القصد عمل صالح قال النووي في شرح مسلم قال قاضي عياض عامة السلف وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين قالوا إن العزم يكتب سيئا وليست السيئة التي هم بها لكونه لم يعملها وقطعه عنها قاطع غير خوف الله عز وجل والإنابة لكن نفس الإصرار والعزم معصية فتكتب معصية فإذا عملها كتبت معصية, أو معصية ثانية فإن ترك خشية لله تعالى كتبت حسنة كما في الحديث إنما تركها من جراهي فصار تركه لها لخوف الله ومجاهدة نفسه أماره بالسوء وعصيانه هواه حسن وإذا هم بالمعصية وسعى لها وحال جونها العذر ذكر جماعة من أهل العلم أنه يعاطب واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام إذا التقل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بالمقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحب والقلاصة في مفاذ الحديث الأخير أنه إذا هم بسيئة ثم منعه منها مانع فإنها تكتب عليه لكن هل هي بدرجة من فعل السيئة أو لا الله أعلم في ذلك أما حديث المسلمين السابق فهو صريح في أن من همى بالسيئة فلم يعملها لمانع غير خشية الله عز وجل وتقواه فإنه يعاقب بذلك وتبقى درجة عقوبته ما هي ولمعوقب هذه مسألة الله أعلم به وصلنا في التحاوية إلى موضوع عذاب القبر ونعيمة A potom sa dostal s intenzívnym vyhlásením Moktavu. Hmm. ان ولا ليس له مرد في الدنيا هنا الناس أن يكون الشرع يأتي بما تحيله العقول هذا صحيح بمعنى أنه لا يمكن أن يأتي الشرع بشيء يقرر العقل السليم بأنه مستحيل لأن العقل السليم مفطوراً على الاستقامة وعلى التوافق مع الوحي لأن الوحي هو كلام الله والعقل السليم من خلقه ولا يمكن أن يتعارب الخلق مع الأمر فخلق الله وأمره متوافقان لكن العقول المخوشة أو التي يعني اعترضتها الأهواء أو سوء التربية أو الجهل أو, أو, أو تنازعتها المذاهب وأقوال الناس فإنها ربما يتخيل صاحبها تخيلا أو توهما بما يحيله العقل لكن المقصود هنا العقل السليم المفطور على الاستقامة المهتدي بهدي الله أو بهدى الله عز وجل فإن هذا العقل أي السليم الذي على الفطرة السليمة لا يمكن أن يتصور من أمور الشرع ما هو يناقض العقل ولا أن يأتي الشرع بما هو مستحيل عقل لكن قد يأتي بما تحار فيه العقول بمعنى أنه قد يأتي في الشرع ما لا تدركه العقول فتحار فيه والحيرة متوجهة إلى العقل بقدراته النافصة لا إلى الشرع حينما يقولنا أن الشرع قد يأتي بمفحاره العقول فإن الحيرة أتت من قصور العقول لا من كون, عز وجل، من كون كلام الله عز وجل أو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمل على المحارات في ذاته أو على الأمور المحيرة المتشابهة فهذا لا يمكن لا يمكن لكن الحيرة تأتي من قصور العقل والعقل مخلوق والخطأ المخلوق محدود ويعتريه السهم والنسيان والخطأ والفناء والهوى ونوازع الشيطان وغير ذلك من الأمور التي تعتري العقل فقد يحار في بعض الأمور ليأتي بها الشرع وحيرته لا تعني أن الشرع اجتمل على محارات بذاتها فالشرع لا يأتي إلا بالأمر البين وكما سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين بالواضحة والبيضاء التي ليلها كنهارها والوضوح لا يمكن أن يكون فيه شيء من المحارات إنما المقصود أن العقل أو عقول بعض البشر قد تحار في بعض الأمور الغيبية التي جاءت في كتاب الله أو صحت على رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فالروح لها بالبنن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا الثاني تعلقها به بعد قروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها بها تعلق من وجه ومفارقة من وجه الرابع تعلقها به في البرزة فإنها وإن طارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا بحيث لا يبقى لها إليه التفات الألبتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم وورد أنه يسمع خط نعالهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدل ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا فالنوم أخ الموت فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة وليس السؤال في القبل للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيفة ترد القولين وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصرة به واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزة فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبر أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يحمل كلامه ما لا يفتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه, عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام وهو أصل كل خطأ في القروع والأصول ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد والله المستعان نخلص بما يتعلق بعذاب القبر نعيمة أن الإنسان ثبت له في قبره أحوال الحال الأولى أنه تعاد روحه في جسده تعاد روحه في جسده في الحياة البرزخية والبرزخ المقصود به الواسطة بين حياتين في الجسر, الجسر يسمى برزخ والطريق بين قطعتين أو بين أرضين يسمى برزخ والطريق بين البحرين يسمى برزخ 所以 البرزخ معناها الحياة التي بين حياتين بين حياة الدنيا وبين حياة الأرض فأول أحوال الـ الـ الـ الـ الإنسان أنها تعاد روحه في جسده والثانية يأتيه ملكا ويحصل له من الملكين ما يحصل ومن ذلك أنهما يحاسبان ويسعلان ليس الحساب التفصيلي الوالد بعد الحشر والبعث إنهما هو حساب محدود لهذه الأسئلة الثلاثة والملكان قيل أنهما المنكر والنكير وأغلب أهل العلم أو بعض أهل العلم يصحح حديث منكر ونكير الذي فيها الاسم والحال الثالثة أنه يسأل يسأل عن ثلاثة أمور عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم والرابعة الحال الرابع أنه يفرش له إذا كان مؤمنا من الجنة نسأل الله أن يجعلنا جميعاً من أهل الجنة وأيضاً إذا كان من أهل الجنة فله حالاً خامسة وهو أن يفتح له باباً إلى الجنة فيأتيه من روحها وليها والحال الثالثة أنه إذا كان أيضاً مميًا أن يفسح له مد بصره يفسح له قبره مد بصره وهذه مسألة غيبية إذا أشكلت على بعض العقلانيين المتهوكين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فزعموا أن القبور المتطالبة لا يستوعد أو لا يتأثى أن يكون كل واحد من المؤمنين فيها يمد له مد بصره وقال لأنهم قاسوا أحوال البرزخ بأحوال الدنيا وهو كتاس فاسد فإن ذلك أمر راجع إلى قدرة الله عز وجل وراجع إلى الحياة البرزخية الغيبية بكل أجزائها غيبية ولا تحكمها مقائس الدنيا لا بمسافات ولا بزمان ولا بمكان إنما هي راجعة إلى قدرة الله عز وجل وهذا أمر لا حد له والخبر لابد أن يصدق وسادسا أنه يأتيه رجل حسن الوجه حال السابع أنه يأتيه رجل حسن الوجه بالنسبة للمؤمن وكان عكس الأحوال الأربع الأخيرة أو الخمس الأخيرة بالنسبة للكافر نسأل الله العافية فإنه ينعكس عليه وضع القبر وفي السؤال لا يجيب ويفتح له إلى النار ويضيق عليه قبره ويأتيه رجل سيء أو قبيح بوجه إلى آخر هذه أحوال سبعة تبتت في النصوص إعادة الروح والسؤال الملكي ونوع السؤال والسؤال الـ الـ الـ ما يفرش له وما يفتح له من باب وكذلك المد أنه يمد له مد بصره أو يضيق عليه إذا كان كافر نسأل الله سلامه وأنه يأتيها رجل فإن كان مؤمنا كان حسن الوجه يؤنسه ويسعد به وإن كان صال العمل سيئا فيكون في مثابة الرجل قبيح الوجه كما هو وارد في النصوص هذه الأحوال ثبتت في النصوص ولا مجال للكلام فيها وإن كان بعض أهل العلم ناقش في بعض هذه المسائل لكن الغالب أن من ناقشه من أهل الكلام ليس من أهل السنة وإن نسب هذا شيء عن بعض أهل السنة فربما لم يبلغه الحديث مع أني لا أعرف أن هذا من آراء أهل السنة إنما هو من آراء المتكلمين أي انكار هذه الأمور جميعا أو بعض هذه الأمور أو بعض هذه الأحوال يبقى في الملكين بمنكر ونكير هذه مسألة راجعة إلى مدى صحة الحديث الذي فيه التسمية لكن لا دخل لها في ثبوت في ثبوت ورود الملكين فإن هذا أمر ثالث وقد خلط بعض المنتسبين للعلم في هذه المسألة فخلط بين إمكار الاسم منكر ونكير أو أنه لم يرد إلا في أحديث ضعيف وبين مسألة ثبوت ورود الملكين فالملكان لا شك أنهم يأتيان إلى الإنسان في قبله لكن تسمية الملكين بمنكر ونكيل هذه راجعة كما قلت إلى صحة الحديث والغالب أن الحديث صحيح والله أعلم نعم فالحاصل أن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ والقرار وقد جعل الله لكل دار أحكاما تقصها وركب هذا الإنسان من بدل ونفس فجعل احكام الدنيا على الأبدان والارواح تبع لها وجعل احكام البرزخ حالا الارواح والابدان تبع لها فاذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الارواح والاجساد جميعا فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو ففرة من حفر النار مطابق للعقل وأنه حق لا مرية فيه وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وان كان الله تعالى يحمي عليها التراب والحجاره وان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجاره التي فوقه وتحته حتى يكون اعظم حرا من جمر الدنيا ولو مسها اهل الدنيا لم يحسوا بها بل اعجب من هذا ان الرجلين يلف ثناني احدهما الى جنب صاحبه وهذا في حفره من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط له علما وقد الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكهير وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم لولا ألا تدافنوا لدعوتوا الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع ولما كانت هذه الفكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركت وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال الثالث التوقف وهو قول جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها منهم من يرويه تسأل وعلى هذا اللقظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم الاقتصاص والله أعلم وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضا وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان منهما هو دائم كما قال تعالى النار يعرضون عليها غذوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العالم قصلوا دائم إلى, إلى, إلى قيم الساعة نسى الدوام معناته يحكم الآخرة الدوام في الدنيا في حال الحال الحياة في الدنيا نعم وكذا في حديث البراء بن عازم في قصة الكافر ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة رواه الإمام أحمد في بعض طرقه والنوع الثاني أنه مده ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصات الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه ما تقدم ذكره في الممحصات العشر وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على أفنية قبورهم وقال مالك بلغني أن الروح مرسلة أذهب حيث شاءت وقالت طائفة بل أرواح المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيد على ذلك وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضر موت وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة وأرواح الكفاء في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوز وقيل أرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الكفار عن شماله وقال ابن حزم وغيره مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها وقال أبو عمر بن عبد البر أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم وعن ابن شهاب أنه قال بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها كل يوم تسلم عليه وقالت فرقة مستقرها العدم المحو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 وهذا قول التناسقية منكر المعاد وهو قول خارج عن أهل الإسلام كلهم ويضيق هذا المختصر عن بصد أدلة هذه الأقوال والتلام عليها ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزق متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا كلهم بل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله قال الجنة فلما ولا قال إلا الدين سرني به جبريل آلكا ومن الأرواح من يكون محبوسا على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت صاحبكم محبوسا على باب الجنة ومنهم من يكون محبوسا في قبره ومنهم من يكون محبوسا في الأرض ومنها أرواح تكون في تنور الزنات والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم التجارة كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره في قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقوله تعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون فهي الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم يعني يوم وحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من تمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرا منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وتأمّن لفظة الحديثين ولهذا كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وتأمى اللفظ الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه فقوله نسمة المؤمن فعم الشهيد وغيره ثم خص الشهيد بأن قال هي في جوف طير الخضر.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 وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن وأما الشهداء فقد شهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه يبنى مع طول المدة والله أعلم وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول بسم الله الرحمن الرحيم والآن نستعرض بعض الأسئلة يقول هل يتأذى الرجل الصالح في قبره من عذاب جاره العاصي في قبره أشار شارح إلى هذا كما أشار ابن قيم صحيح أنه لا يتأذى لأن الأذى يتنافى مع التناعم يقول هل الشرك الأصغر داخل في عموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به لا الشرك الاصغر الداخل في عموم المعاصي والذنوب لا يدخل في الشرك من حيث الحكم والشرك الاصغر يشمل الكبائر والبدع وما دون ذلك في البدع المغلظه التي لا تخرج من المله والكبائر المغلظه التي لا تخرج من المله هي او كثير منها يدخل في الشرك الاصغر بل ما هو دون ذلك من بعض البدع الخفيفه يدخل في مفهوم الشرك الأصفر فعلى هذا المقصود بالشرك الذي لا يغفر هو الشرك الأكبر فقط نعم هو الكلام الاخير هو الذي يعول عليه تقسيم الأرواح والباقي غي أنه الأرواح منها ما ثبت فيه نصوص مثل الروح الشهداء وعموم حال أرواح المؤمنين وأنها في عليين وأن أرواح الكفار في أسفل السافرين هذا كلام مطلق عام وهو الذي يوقد بقية الأقوال ليس عليها دليل أرواح الشهداء ورد أنها تكون في حواصل طيب أما بقية الناس فإن لا شك أن أرواح المؤمنين في العلو وأرواح الكافرين في السهل هذا كلام مجمل وهو الذي يؤمن به وورد في النصوص ما عاد ذلك من الأقوال التي ذكرها فيما يظهر لي أن ليس عليه دليل قاطع بل أغلبها من باب التخرصات وبعضها يؤخذ من ظواهر النصوص لكن لا نستطيع أن نجزم به. فما ورد في النص ما أورده في آخر كلامه صفحة كم أورد بعض الأمور التي ثبتت في نصوص أو أشرت إليه النصوص هذه أقوال لا أكلها في صفحة 82, 82, 83 أقوال ليس عليها أدلة لكن بعد ما جاء بالقلاصة نجاب القرآن صفحة 584 في أخيرها قال فمنها أرواح في أعلى عليين هذا ورد فيه النصوص في الملة الأعلى وهي أرواح الأنبياء وأرواح في حواس الطير أيضا هذا ورد في نصوص الشهداء وكذلك ورد أن أرواح المؤمنين تصعد وتفتح لها أبواب الجنة تفتح لها السماء وهذا أيضا ورد في النصوص وهو صحيح وأن أرواح غير المؤمنين ترد وتبقى في أسفل سافلين هذا إضاء بإجماله يؤمن به على هذا النحو أما بقية الأقوال الله أعلم أنها يسعى على يدنا ومنها ما هو بعيد ولا يناسب أصلا عقائد المسلمين مثل قولة التنسخية الذين يرون أن أرواح الناس تنقسم بحسب أعمالهم هذا قولة التنسخية في جميع الديانات المحرفة جميع الديانات المحرفة الكبرى فيها هذه الأقوال وهي نوعا من تخرصها للخار المختخرسي ومن وساوس الشيطان التي أوحاها إلى حولاء البشر الذين تنكبوا الصراط المستقيم وتنكبوا طريق الأنبياء يقول خلال ما نشاهده من كثرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لما يقوم بهذا العمل الملائكة مثل رقيب وعتيد من خلال ما نشاهده من كثرة الموت أو في مكسرة الموت في وقت واحد علم أن منكر ونكير وصف لمن يقوم بهذا العمل من الملائكة حقيقة هذا السؤال في خطأ في التصور هو أن مسألة العمل الملائكة لا يقاس بعمل البشر في المحدودية وفي الكيفية فالله أعلم بهذا العمل بمعنى أنه لو مات مئة في لحظة واحدة ودفنوا لحظات متقاربة فإن سؤال منكر ونكير يشمله كيف لمسأة غيبية الله أعلم بها لا تدعي أن نقيسها بمقيس الدنيا ومقيس أحوال البشر الوقت والمكان والزمان والفدود والضوابط المعروف عند البشر فهذا القول لا يقال إلا منذب السؤال للإشكال أما أن يقرر لا لا يجوث للسائل أن يقرر هذا على سبيل التقرير وأن يقول منكر ونكير وصف طبعا هذا الكلام كان في بعض العلم هل منكر ونكير معناته أنه أن هذا وصف للملكيين في الحقيقة أنه لا ينزل من يكون وصف ربما يكون اسم والوصف يرضJOcher من الاسم الواصف ربما يكون من الاسم اشتق من الاسم او الاسم اشتق من الواصف قصيا ربما يكون الاسم اشتق من الواصف والله أعلم قل ألا يمكن أن نجعل للروح تعلق ألا يمكن أن نجعل للروح تعلق وهو حياة تعلق سادس وهو حياة الشهداء عند ربهم وأن أرواحهم في حواصل طير خضر هذا مكتب النص إذا كان سؤال على ما فهمته الحياة الشهداء عند ربهم وأن أرواحهم في حواصل طيل خبر هذا مكتبى الحديث والله أعلم وصلى الله وسلم مبارك على دين محمد وعلى آله وصحبه شاخ الطحوية امتهينا على مقطع جديد وهو الإيمان بالبعث صفحة 588 نعم تنسلت البعث من المسائل التي تكلمت فيها جميع الأمم الأمم الكتابية والأمم غير الكتابية وجميع الديانات والمذاهب الكبرى تتكلم عن البعث ما بين منكرين وهم القلة وما من يقرون بمبدأ البعث لكنهم يختلفون منهم من يقر بمبدأ البعث على نحو خرافي وهم أكثر الديانات ما عدا الإسلام فالإسلام لا شك أنه الدين الحق والذي أبان الله به الحق فإن الإمام بالبعث فيه جاء على يعني الحق والنصوص في مسائل البعث جملة تفصيلة بالكتاب والسنة بينة لا لبس فيها ولا غمو لكن الأمم لكن الديانات الكتابية التي سلمت مبدأ البعث أو شبه الكتابية كالصابئة والمجوس او الديانات الوضعية الخالصة كلها عندها إشارة إلى البعث المنكرين للبعث تماماً قل وإن كان ورد ذكرهم في القرآن الكريم لأنه له موجود بين العرب وبين نزع الأمم ويوجد توجد هذه المذاهب في الفلاسف والدهرين وغيرهم لكن مع ذلك فإن أغلب الذين يؤمنون بالبعث قولهم كقول المنكرين معنى أنهم مؤدى, قول مؤدى قولهم هو إنكار البعث حتى أهل الكتاب اليهود والنصارى الآن بعد تحريفهم إيمانهم بالبعث شبيه بإيمان الأمم غير الكتابية ويتلخص رأي غالب الأمم في البعث بأن قولهم بالبعث يؤدي إلى إنكاره لأنهم يقولون إن البعث إما إنه بعث الأرواح فقط أو أنه حلقة من حلقات الدنيا يسمونها البعث فأغلب الديانات الشرقية والديانات اليونانية والديانات القديمة وفي ذاهب الفلاسفة يتكلمون عن البعث لأنه جاء عن الأنبياء لكنهم يفسرونه بتفسير هو في حقيقته انكار للبعث فيرون ان البعث ما هو إلا نوع من التناسف للأرواح فيرون أن السادر البشر الموجودة الآن تنتقل إلى أجساد أخرى وهذا هو البعث عنده وبعضهم يفسر هذا بأنه حلقة من حلقات الدنيا تعتبر الحلقة الأخيرة وهذا موجود عند المجوس وعند بعض الصابقة وعند الرافرة وعند الباطنية وبعض غلاف الصوفي فيرون أن البعث ما هو إلا حياة أخرى ملتحقة أو لاحقة بالحياة الدنيا تعتبر انتصار لآلهتهم أو لمن يقدسونه ولهم على الآخرين فكأن البعث عندهم حلقة من حلقات هذه الحياة الدنيا تعتبر هي الحلقة الأخيرة يسعد فيها السعداء ويشقى فيها الأشقياء على نحو خرافي عندهم وهذا هو ما عليها أكثر الديانات الوضعية. كما قلت عند الصابعة وعند المجووس وبمختلف دياناتهم وعند أكثر الديانات الهندية ويوجد عند بعض الرافضة وعند غلاة الصوفية وغلاة الفلاسفة وغيرهم وأكثر الباطنية فإنهم يرون أن البعث حلقة من حلقات الفنين لكن بعضهم يقول أن هذه الحلقة تتكرر بمعنى إن, أن البعث يتكرر على مدار السنين معينة يعدونها بألاف السنين بعضهم يقول ستة الاف بعضهم كل ستة ألاف وبعضهم يقول كل ستة ألاف سنة وبعضهم يقول كل ثلاثمائة وستين ألف سنة وإلى آخر. فهي حلقات عندهم من هذه الحياة الدنيا ليس هناك آخرة بمعنى حياة تبدل فيها الأرض غير الأرض وأن الله عز وجل يميت فيها جميع الناس ثم يحوي مرة أخرى هذه ليست عندها ويندر يوجد هذا التصور حتى عند أصحاب الديانات الكتابية فبعضهم يرى البعث تناسخ وبعضهم يرى البعث حلقات وهو أيضا نوعا من التناسخ حلقات من حلقات هذه الحياة الدنيا وبعضهم يرى ان البعث هو الحلقة الأخيرة من هذه الحياة الحلقة الأخيرة من هذه الحياة وعلى هذا فإن الإمام بالبعث حتى عندنا أمام الكتابية لا يخر من هذه التصورات الفاسدة فلا يوجد من يؤمن بالبعث على نحو صحيح سليم إلا المسلمون الآن لا يوجد إن وجد نزع أو أعداد قليلين فليس هو مذهب سائد ولا حتى عنده الكتاب أما مسألة الإمام بالبعث عقلا فلا شك أن العقول السليمة تدرك ضرورة الإيمان بالبعث بعض العقلاء حتى وإن لم يكونوا مسلمين عندهم هذا الشعوب شعوب فطري باطني غريزي